استمع إلى الحوار ثم تبادله مع زميلك غرفة مريم مرحبا سارة أهلا مريم هل هذا بيتك؟ نعم هذا بيتي أعيش فيه مع أسرتي هل عندك غرفة خاصة وماذا فيها؟ نعم وفيها طاولة وكرسي وسرير وخزانة هل تنظفين غرفتك؟ نعم، أنظفها وأرتبها كل يوم هذا رائع أشكرك يا سارة